كتاب زا كتاب ناي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الدروس المهمة لعامة الأمة تبل كن وسد سد ماني أقدس تمرتات نقول نزبتات زبالة الشيخ نباز رحمه الله الدرس التاسع تاش درسي مالتيو زد ما نقول هنا فوكس القرار باقي رياق ربول السلامة بارك الله فيكم ما انت توم زيت ما هرنا خي ترفون كنت قم عبيت بوتاتنا عديتاتنا كم وانتو ما قلعوت ناشتوا زيت ما هروا بدمتخوا سمعوا مني شا ان شاء الله ما منتي كفيدوا إليه ورب سبحانه وتعالى نقول لهنا له إخلاصيها بنا الدرس التاسع تشعيت درس ما لتيو بيان التشهد بزعباء التحيات وخنوصل التحيات وأول مقدم أبكلتها تغفر أول التشهد الأول تباهى لله تقدمتي التشهد الأول نبله زيا مع أسلم سأمسلكم سنترك عويا ربع ترك عن سجن كلنا كلت ترك سجدنا خوف نبل زيا التشهد أنت نبلة شباب التشهد الأول طيب تخليني التشهد الأخير نعم جرى شقاء الله سواء ركعة تخون تانسكدنسكدازلنا كم الصبحي كم أون ثلاث ركعات تخون كم تان مالتيك كم مغرب كم أون أربعة ركعات تخون كم زهري عصري العشاء أما تشاهد الأول ركنية تشاهد الأول تاتخون ألا واجبة واجب كبله تشاهد الأول واجبة زيادة رسعة إندحر جييبو، تطوله أي من لكن نزال صلاة في منتهي الصنم علتيه، سجود الساعة. أما تشهد الأخير لابد دخلن بلل لنا، ركن تقوله لابد نابو خن من لنا. ولا رثعنا نابو إنان من واجب تقوله كن أي من اللسولنا. بس نقرز التشهد الأول يا شباب، كل هناؤن أبو تعتديتات نسمع زلنا تشاهد الأول. انتدى ارسعنا كنم الله سايب لنا المغنيات تتطوه مبروك يا عبي بازم مغنيات زدماني ابو خلنا مجرشا سجود سهو قرنا نسقنا مالاتي حجم بقري ناي تشاهد ترقوم نوسا كاب نفسي جميرك كلهنا التحياتنا حفزا التحيات لله والصلاوات والطيبات لنا ابصلاك نمسا لكن ترقو ما هنفلتو دماني اقداسي مغنياته زيادة ترقب عند حرف لتك زيادة إيمان كاي والصخر مغنياته تيتبل كم زلخة سلات فلتو مالتي وهو أن يقول التحيات التحيات لله التحيات مالت نسقانا زقبؤ ربي مالتي التحيات كبرت كبلي التحيات كبرت زقبؤ ربي سلازي نحده سب تلك كتدرنا له يا بل كم أون سجود كتودق امريت يا بل كان إذا قلنا يا ربي خبرتي راح سلازي التحيات مالت كلها أنا منطقة حزام مالتي كبرتي يقولني ربي مالتي والصلوات كم أون كله اتي سجدان حموش صلوات كمون نأدا نربيكم والصلوات نأدا مالتي التحيات أنت لنا كبرت نربيكم كمون والصلوات نأدان نربيكم كمون كاتنأدا حمش دغط اللي وأنا نربي ننؤدو نمجوسو مالتي زيا والصلوات والطيبات غني أنت مالتيا صصبو زباله زرباتات يكون تكبارات من ربي يكون مالتي والطيبات معلتي زرباتات السلام عليك ايها النبي سلام تاج حنت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله رهن يا وبركاته كم وند بركانا يا ربي يا حكم مالتي زغل الرسول صلى الله عليه وسلم مالتي السلام علينا كم وند حنت يخون عنا نحن مسلمين مالتي وعلى عباد الله الصالحين كم وند تم صالحين دحنت يخون كبعذاب نايرب سبحانه وتعالى مالتي ودخلين تاين نبل أشهد أن لا إله إلا الله مسكور علىه بجكا حدا ربي كالي قوitag مجزأت زقبوبه حك إلنا إذا عند حرنبنا لإلنا حدارا كل هنا بوتات عديتات منسيات أقلب كل هنا كم تاب من الحسنة حداي ربي مجزأت زقبوبه حك إلنا بجكا حدا ربي قبلنا ربي نما خلوق فتيهوا الكائن إتناء ربي زكبان نما خلوق تهيبك أذيب شركت عاتق الله ما ربي سلمنا كمأنا وأشهد أن محمدا كمأنا مسكرا له هو محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تي مخانوم عبده ورسوله عبده باريا مخانوم باريا يا ربي ورسوله له ربي مخانوم وهو عبد لا يعبد من رسول كنجزا اي عزيزنا نربينا ننجزا نبعلو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نربيهم تهزيهم طب كل مخلوق كذب زبلهم رسول صلى الله عليه وسلم لما رسول سلا خاتم الأنبياء وخاتم النبين إذا غاب كوني من قدوم نحس حدش نغرات أين اتو الملوه هوتنا حتى بعزة حتى المراعة حدش نجر بداعتات أين أوتو رسول زي أززوه رسول زي قبروه أين قبر زي آتا مسكر ألقو شهادة أن محمد رسول الله كنا المالتي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه بدحري زي صلاة على النبي نقبر طيب ربي سبحانه وتعالى انتايلوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي صلاة على النبي انتحر قيدوا الله يقول من رسول الله وسلم صلاة قيدوا له انتايلوا ترقموا ابزئاء كنرداء من انتمالاتهم الصلاة من الله بمعنى الثناء ان الله وملائكته يصلون على النبي ربي الرسول صلاة تقير لهم أي ثناء نئدوهم مالتي نعدان هاي ربي هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملائكة الملائكة يقولون من الرسول صلى الله عليه وسلم ينؤدهم يمقصهم هذه صلاة كبربي مالتي ناي ملائكة دماني ومن الملائكة الاستغفار صلوات كان ملائكة انت مالتيو استغفار قبرنا مالتي والصلاة من الادميين الدعاء الصلاة كابدك سباة تخوينه ما دعاء سلزي صلي على رسول الله تلك حدسا او الا وصلوا وسلموا الو خطيب مثلا صلوا على رسول الله تلك خطيب الجمعة ويخطيب العيد خطبة قيرو صلاة على النبي قبر تلك لنا. اي دعاء قبر مالتي زيان نستوب على نستوب على لنا شباب صلاة كبر ربنا شباب ثناء نعده مالتي ن نرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقدوا ماله مالتي صلاة نعي ملأك كان تأخذون استغفار مالتي صلاة نعي ذكر سباتكني دعاء مالتي زيان نحفظه بتحرزين تعيبل فيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نرسول الله صلى الله عليه وسلم سني دعاء قبل الله ما لهموني صلاة هبهم نبي ما لتفهم كم أون تسب ناي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم تي نبي تسب ناي إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم أون نبي تسب ناي إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلاة زهب كيوم زناعة يوم من رسول صلى الله عليه وسلم نبي تسابونون دعان قبران لنمو نعدهم يا رب مالاتي إنك حميد مجيد نسخى يا رب نعخائه زقبا يتي نأدا والتمجيد أيضا مقوسة مالاتي نعخائه زقبا وبارك على محمد كمون باركم دعني رسول صلى الله عليه وسلم كم أون ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم نبي الله إبراهيم بركة غير كلهم كم أون خير زيادة كيوم مالت يوم كم أون نبي تسب ناي نبي الله إبراهيم ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء إبهالو مغنات الأنبياء كابوم بزحات الأنبياء وضيعهم مغنياته إسماعيل وإسحاق ذكي نبي الله إبراهيم إسماعيل كابون تيوسهم ذرية العرب كابوا دماء كاب ذرية نبي الله إسماعيل الرسول صلى الله عليه وسلم توليدهم مالتي كمون ذرية إسحاق أنبياء بني إسرائيل إسحاق نيعقوب ولده كلهم أنبياء ويعقوب نمن وليدهم ننبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام سلزي حتى تكدكم هنا أنبياني رمالتي وعلى آلي إبراهيم انك حميد مجيد نسخان تاربي نعخاء يسقب مسقانان نأدان مالتي ثم يستعيذ بالله في التشاهد الأخير أبتاني مجرش تشاهد الأخير انتهي قبر مالتي استعاذ بالله انتاربي عقوبا نيبل كم من عذاب جهنم عذاب جهنم نحن ومن عذاب القبر كمون كاب عذاب القبر ادحنني يبل ومن فتنة المحيا والممات كمون ابي وتهي زقع منني فتن فتنه, فتنة كاب ادحننيب والممات كموتكم كله قون كاب فتنه ربي ادحنني الى دعاي قبر كل هناون ربي ادحننا قد فتناته ومن فتنة المسيح الدجال كمون كان المسيح الدجال ادحنني يبل مالتي زيعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدحر تشاهد يمسؤوا النيرون مالتي وقنا حفزاً لما يقبه إن شاء الله ثم يتخير من الدعاء ما شاء بدحر زي دعاء يمسؤوا مالتي مغنيات دحر التشاهد دلو دعاء مستجاب سلزخنة ولا سيما المأثور من ذلك تي حديث وارد دخنة بزي زيادة أبزي بحل في كتوقراً لو ويلو ومنه اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبي أنت ربي حقزني نخذ ذكرك حقزني نخ نخن عدك حقزني ونصب غيره نخز زاك وناتو ربي نحرز حقزنا حتى نقرب راي نخن نماذج اللهم وناتو أنتيو كلا تقبلنا نحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أنت ربي أنا نفسي عم سيبوزو عمسك نبل ولا يغفر الذنوب إلا أنت زنبي زغفر دماني زمحر بجكا خايلان فاغفر لي مغفرة من عندك محرني خا كابا خا يتي مغفرات صبا يومالتي ورحمني كم أون رهرها الليداء إنك أنت الغفور الرحيم نسخاء خا تمحرن ترهرهن إلو دعاء يقرب ربنا مالتيو سلازلهم معن تي أبزيات أخذنا بزعبة ترجمنا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات وسندنا مالتيو وإن شاء الله كم ندعبلنا ذا كتاب الزياء فنوداء ربي عمر عفيان يا هابنا أبت توحيت قت يا بلنا أبت أبت رسول الله صلى الله قت يا بلنا حسن الخاتمة ربي يا ندابلكو أب زر بيع أكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة